بوك تو شيسة ايدن واحد وستون واحد وستون الاعداد الترتيبية الاعداد الترتيبية برويوت ميسات اي يناير. الشهر الأول هو يناير. الشهر الأول هو يناير. ثوريوت ميسيت فبراير. الشهر الثاني هو فبراير. الشهر الثاني هو فبراير. ثريتوت ميسيت مارت. الشهر الثالث هو مارس. الشهر الثالث هو مارس. رابع الشهر هو ابريل. الشهر الرابع هو ابريل. الشهر الرابع هو ابريل. خامس الشهر هو مايو. الشهر الخامس هو مايو. الشهر الخامس هو مايو. الشهر السادس, الشهر السادس هو يونيو. الشهر السادس هو يونيو. ستة ميساتي سبب أشهر هي نصف السنة. ستة أشهر هي نصف سنة. يناير، فبراير، مارس. يناير، فبراير، مارس يناير، فبراير، مارس أبريل، ماي، يوني أبريل، مايو، ويونيو أبريل، مايو، يونيو سيدميوت ميسة اليولي الشهر السابع هو يوليو الشهر السابع هو يوليو أسمية ميساة اي آفغوست الشهر الثامن هو أغسطس الشهر الثامن هو أغسطس ديفيتيوت ميساة سبتمبري. الشهر التاسع هو سبتمبر الشهر التاسع هو سبتمبر ديسيتيوت ميساتس الشهر العاشر هو اكتوبر الشهر العاشر هو اكتوبر ايديناسيتيوت الشهر, الشهر الحادي عشر هو نوفمبر الشهر الحادي عشر هو نوفمبر الشهر الثاني عشر هو ديسمبر الشهر الثاني عشر هو ديسمبر 12 ميساكي سه ادنى عشر شهرا هي سنة اثنى عشر شهرا هي سنة يوليو Август, септември. Јулио, агостус, септембар. Јулио, агостус, септембар. Октомври, ноември, декември. Октомбер, новамбер, десембер. Октобер, новембер, ва десембер.